أَشْفَاقُونَ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا جَوَاقٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 اتخذوا أينانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولاد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 تحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين اللهَّ وَرسولهُ أُلائِكَ فيِي الأذَّ كَتَذَ اللهَّهُ لأَقْلبًا إ أَنَ وَبُسُل إِ اللهَّه قَ